موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أما يشركون أما وَسَنَوَاتٍ وَالْأَرْضُ وَأَنزَلْنَا نَكْمُ وَأَنزَلْنَا نَكْمَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع, مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها جعل لها رواصِيَ وجعل بين البحرين حاجزاً أَإِلَهُمْ عَلَّا إِلَهُمْ عَلَّا بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمْ يَيْجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَى طر لا إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم الله قليلاً ما تذكرون أمة يهديكم في ظلمات البر والبحر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 وَمَن يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلَىٰ مَا تُحْضِرُونَ كُلَّ هَٰذَا بُرْهَانٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُلٌّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فللدارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عنون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير